بيك والهنور جيت الدار شايل اشواق بكثر زوارك بي والهنور جيت ليش واقي العمر كله وجيد وقبل عيني شفتك بنهم بكيت شاي ليش واقي العمر كله وجيد وقبل عيني شفتك بنهم بكيت كان عايزاه همومي وانا شايل اليوم ده عايزاه همومي وانا شايل اليوم علي يا علي علي يا علي علي يا علي ولك هالورد يتهل دارك جاي الاشواق بتزور صورك دي ولك هالورد يتهل دارك جاي الاشواق بتزور صورك علي يا علي علي يا حنان ولهفتي جدني يا ابو حسين سابقنيتي من كثر حب وحنان ولهفتي جدني يا ابو حسين سابقنيتي سبقتيي ايامي حتى طيف ايامي حتى طيف احلامي علي يا علي, علي, علي, علي المنتج المنفذ لهذا العمل علاء العبيدي يا علي انت بروحي عايش والقلوب شفتك مولاي كنت اشوف المحيط يا علي انت بروحي عايش شوفك تك موي لاي تشوف المحير عندك قد غالي شوفتك يا والي <متحدث> عندك قد غالي شوفتك يا والي علي يا علي علي علي علي علي, علي, علي, علي, علي يمديك دلال ويحين شوف التكمه ولا وما هايم دلال ويحين شوف التكمه ولا وما يجي يا خايلك راقهان يا مال دنياك علي يا دمك دمك دمك دمك دمك دمك علي علي علي علي علي خايلك واجبك <Wirtime factual tuh> الإخراج والهندسه الصوتيه ميثم الساعدي وحسين الطليباوي الكلمات للشاعر الحسيني عباس الموالي اداء الردود الحسينيه تيسير الموالي